سبعة استمع إلى الجمل وصل بين المجموعات ثم قرأها أذهب إلى المسجد أحمد صغير أصلي صلاة الفجر في وقتها دائما فاطمة صغيرة لكنه لذلك لأنني أنهض من النوم قبل شروق الشمس يصلي الصلوات الخمسة في المسجد سأصل لصلاة الظهر